تَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ أَكْثَالُونَ لِلسُحْتِ تَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ أَكْثَالُونَ لِلسُحْتِ فَإِن جَاءُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن جَاءُكَ فَحْكُم أَينَهُم أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وإن حكمت فحكم بينهم إِن حَكَتَ فَحقُون بَينَبُون بسَِّّ إِ اللهَّ يُحبُّمُقُصِطين إِ اللََّا يُحب أُتفين وَكَفَ يحَِّمونَكَ وَعدَهُ التَراتُ فِيهَا حؤمُ اللَّ وكيف تحكمون كوعنده مكتوبات فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك فيها حكم الله للمؤمنين وما اولاء كذلك المؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يَحْكُم بههن النَّ بيونَ الذيينَ أَسلَ للَّينهادُ والربان يونَ وَحذاب يشكوُوم بهَّ بِ جونَ الذيينَ سلَ وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا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 ومن الذي يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وكتبنا عليهم فيها أن النف بالنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وَالْأَمْتَلِ الْأَمْثِ وَالذُلُ نِ الْأُنُنِ وَالسِنِّ إِنَّ فِي وَالذُلُ حَقَّ قاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ فَمَنْ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما